بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشر أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد ليلة مشيت الله موعدنا مع يعني بعض الأساليب المناسبة للحوار مع المراهقين. ولكن قبل ما نبدأ هذا الموضوع فهناك خبر أن العلامة فضيلة الشيخ أبو بكر أبو, بكر أبو زيد رضي رحمه الله عنه في الليلة وهو عضو هيئة كبار العلماء. واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء سابقا وكانت اللي صلاه عليه الليلة يعني بتوقيت السعودية في الرياض يعني صلوا عليه العشاء الليلة يعني قبل موعدنا نحن بساعة تقريبا صلوا عليه ودفن رحمه الله فالإخوة لا تنساه من الدعاء فقد كان رجلا من كبار الدعاة السلفيين على مستوى العالم رحمه الله وقد يعني خدم هذا الدين خدمة جليلة بكتبه ومؤلفاته وفتاوى رحمه الله فنسأل الله جل أن يتغمده برحمته وأن يوسع له في قبره وأن يغفر له قبل ما نشرع في الكلام على أساليب الناجحة في الحوار مع المراهقين لابد أن نتيقن مسألة هامة أولا أن المراهق هذا فرد في الأسرة فرد في الأسرة يعني أنت ابن أو هي كانت بنت فهيا كان الحال فهو فرض في الاسره هذه الاسره فيها اب وفيها أم، ويجب عليك بر الوالدين يجب عليك بر الوالدين سواء الوالدين احسنوا اليك او أساءوا اليك انت رد فعلك يكون ايه هتسيء برضه زي ما هما بيسيئوا افرض والديك مثلا اساءوا اليك لم يؤدبوك التاديب المناسب لم يهذبوك لم يعلموك لم يفعلوا كذا لم يأخذ معك الخطوات الإيجابية لتنشئتك وتربيتك وتعليمك وتطويرك واخراجك من المجتمع الجاهلي إلى مجتمع إسلامي مثلا ما عملوش كده هنعمل ايه احنا هل يعني نعق والدينا ام نبر ايضا الوالدين بر الوالدين ده واجب علينا في كل حال فهذا الاصل اصل هام جدا فمهما حصل من تقصير من الوالدين فلا بد ان نبر الوالدين مهما حصل ما ما حصل من تقصير في التربية أو في الإرشاد أو في التوجيه أو في النفقة أو في أي شيء لا بد احنا نكن لهم الحب والتقدير والاحترام والبر لأن الوالدين باب من أبواب الجنة يعني بر الوالدين هذا هذا مرتبه عظيمة باب من أبواب الجنة انك أنت تبر والديك والله سبحانه وتعالى يعني بين لنا عظيم الفضل وعظيم الأجر في بر الوالدين وكثير من الناس والشباب بصفة خاصة ربما يكون في المسجد يعني طليق الوجه ومبتسم ومبتهج ومسرور وفرحان وبيضحك مع أقرانه ولكن لما يدخل البيت يبقى فيه وش تاني ونكد ويبقى متعكن ويبقى يقول ألفاظ مش مظبوطه لماذا؟ إذا كنت أنت في خارج البيت لك وجه طلق وتبتسم يعني تبحث على أن تدخل السرور على إخوانك فالبيت اولى أن تدخل السرور على والديك، على أمك، على أبوك، على إخواتك لابد انت تدخل السرور أيضا عليهم فالإنسان ما يبقاش برا البيت او في المسجد أو في السّز زملائه في العمل أو في المدرسة أو في الجامعة يبقى يعني وجهه طلق ومبتسم ومسرور ويفرح الناس ويضحكهم ولما يدخل البيت يكون سبب في قرب الأسرة وعكنانة الوالدين والعراك والشغاب اللي يحدث في البيت لا لا تكون هكذا ولكن لابد إن أنت تكون يعني مصباح يضيء وينير ويشع الهدوء والاستقرار والسكينة والحب والود داخل البيت. لابد ان أنت تكون عامل من عوامل إيجاد المحبة والمواد والألفة داخل البيت. بعض الأفراد بيعمل ان هو عامل مساعد لإشتعال الأحوال داخل البيت. يقوم الأم على الاب مثلا يضرب اخواته يخلي ده يضرب دوت يحدث نوع من الشغب داخل البيت مما يؤدي الى النرفزة والعصبيه والغضب والسريخ والصوت ترتفع والسب يطلع والشتم يطلع ويبقى الموقف موقف صعب جدا ويبقى هو مسعر حرب يبقى صاحبنا دوت ايه مسعر حرب زي ما بيقولوا ولعها جه يولعها مش جايز فيها ولا يهديها زي ما بيقولوا بطيب النفوس يعني يم الله على الاخر لا نقول ان الاخ لابد ان هو يكون يعني اله من أدوات الهدوء والسكينة والود والمحبه والألفة حتى لو لا نزاع بين الاخوه بعضهم يحاول هو يحاول هو يقرب يحاول هو يقرب وجهات النظر يقدم هديه يقدم كلمه حلوه يعني يقدم الخير حتى يحدث نوع من الوئام والمحبه والموده داخل البيت لأن اغضاب الوالدين صوره من صور العقوق والانسان مهما عمل ثم لقي الله عز وجل وهو عاقل لولدي لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة مع الداخلين في الدفعة الأولى في المقدمة لا يدخل الجنة يتأخر حتى لو كان ربنا عز وجل قد ظنه دخول الجنة هيتأخر كتير عما ما يدخل الجنة فالإنسان إذا كان عاقل ولدي هيتأخر عن دخول الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا عاق انظر ولا مدمن طمر ثلاثة ان رسم اخبر عن اصنافهم وانواعهم ثلاثه دول ما يدخلوش الجنه يعني مع اول الداخلين ما يدخلوش الجنه وده تهديد ووعيد شديد لهؤلاء الذين يعني لا يبرون اباءهم لا يدخلون الجنه مدمن منان وعاق لوالديه فانت تخيل بقى لهم ظلموك واذوك وضربوك وعملوا كل حاجة وانت عقيت والديك مين الخسران انت ولا هم مين الخسران انت انت العقيت؟ انت اللي مش الجنه هم ربنا هيحاسبهم على اللي هم عملوه اذا كان دوت هم بيقولوا ان هم بيربهم او ده تقصير أو أي شيء ربنا هيحاسبهم عليه لكن انت في الاخر اصبحت في زمرة العاقين لوالديك وبالتالي انت يسقط عليك عقاب شديد جدا فالانسان يحضر ان في تعاملاته وفي سلوكياته بالذات مع الوالدين يكون حريص على البر حريص على البر مهما يعني جنوا عليه ومهما ظلموه ومهما شعر ان هم مضطهدينه او ان هم معذبينه او ان هم حرمين اي شعور هو يشعر به احنا نقول للأخ ان هو يصبر ويحتسب يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ان دول والدين لابد ان هو يكون بار بهما الله عز وجل قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسنا انظر وبالوالدين احسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر, الأول عمر رضي عنه يقول إن في رجل أتى إلي رجل أتى إلى عمر رضي الله عنه فهذا الرجل يسأل عمر ويقول إن لي أما بلغ منها الكبر إن لي أما بلغ منها الكبر وإنها لا تقضي حاجتها إلا وظهري لي لها مطية إلا وظهر لها مطية يعني لا تقضي حاجتها لا تذهب إلى الخلاء إلا وظهره لها مطية يعني يحملها على ظهره ويذهب بها لتقضي حاجتها في دوره المياه أو في الخلاء يحملها على ظهره يقول فهل اديت حقها ايه رايك لما تكون ودتك تعبانه جدا ومريضه ما تقدرش تصل الى الخلاء الى دوره المياه ما تقدرش الا لو انك شلتها على ظهرك ورحت بيها لغاية هناك. كل ما تريد أن تقضي حاجتها انت تاخدها وتعمل معاها كده ايه رايك انت كده اديت حقها ولا لسه لسه ولا ولا ها هل اديت حق الصحابي بيسال هل اديت حقها قمت بالواجب اللي عليا قال لا قال لا طب لا ليه قال لانها كانت تصنع بك ذلك وهي تتمنى بقاءك وانت تصنعه وتتمنى فراقها انظر قال له لا ما ما عملتش حاجه ما عملتش ما وفتش الحق ليه لأن هي كانت بتعمل معك كده وكانت بتحبك وعايزاك تفضل عايش وحي وموجود وانت صغير فاكر انت طبعا ايام زمان ايام ما والدتك كانت بتشيلك وانت تضلبط وانت تعملها على ايديها الثقيل والخفيف وتحط لك وتربسك وتحميك وتنظفك وهي بتعمل لك هو يعني أنت شوف مثلا والدينك لأنك أنت مش فاكر شوف والدينك لما تعمل كده مع أخوك الصغير اللي لسه مولود وهي بتنظف له مثلا وبالطيبه وبالطهاره مقروفة ومتدايقة وعايزة تموته وتدبحه ولا بتبقى موسوطة جدا وسعيدة وهي تحمل أذاوة كذره وتطيبه وتطهره هي بتعمل كده وهي مسرورة وتتمنى بقائك تقول إمتى يكبر بقى ويريحنا من اللي هو بيعمله ده مش كده كل يوم فتيرة كل يوم فتيرة يقولك إمتى يكبر مش فتيرة بقولك انت تقدر ويريحنا بقى من من كده لكن عايزك تعيش عايزك تكبر لكن انت لما هي تأخذ حاجتها وهي وانت شايلها على ظهرك ورايح وجاي ورايح جاي هتقول امتى ها هتقول ايه بقى هتقول امتى نستريح منها ايه الوضع ايه الحال ما انت حاسس بتعب حاس بارهاق هتقول امتى نستريح منها انت عايزها تموت عايزها تمشي لان خلاص انت مش قادر تستحمل عناءها لكن هي كانت بتستحمل عناءك وانت صغير وكانت بتحب بقائك عرفت بقى انك انت مهما حملتها ومهما شلتها انك ما اديتش حقها لان هي كانت بتخدمك وترعاك وتعمل ده كله وهي بتحبك وحريصه على بقائك وتتمنى بقائك وتدعي لك ان ربنا يبارك في عمرك ويطول في عمرك وتشوفك ما اعرفش ايه وتشوفك ايه لكن انت عايز تتخلص منها وتقول بقى ربنا ريحها دي هي كده متبهدله معانا دي هي كده مش عارف ايه وتلتمس لها الف حجه وعايز بس ربنا يريحها واما ادراك مش يمكن هي كده راحه ليها ربنا بيكفر عنها سيئاتها وبيامحو عنها الخطايا والذنوب حتى يلقى العبد ربه وليس عليه خطيئة المرض الإنسان لما يصبر عليه ربنا عز وجل يكفر به الخطايا والسيئات حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة مش أنت اللي تحكم ان هي لما تموت تستريح أو هي عايشة الاستريح أنت عليك البر تبر ولديك طول ما هم أحياء على وجه الأرض وأيضا أتى رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم عبدالله بن عمر كان في الحج فرأى رجل يحمل أمه على رقبته يحمل أمه على رقبته أنا شايلها كلهوت فوق رقبته شوف أنت لما شيل الطفل الصغير بتحطه على رقبتك إزاي؟ على كتافك كلهوت على فهو شاف راجل شايل أمه على كتافك كلهوت على رقبته فقال وهو يطوف بها حول الكعبة فقال الرجل لابن عمر رضي الله عنه يا ابن عمر أتراني جازيتها زيتها؟ أنا كده أديت اللي علي اتراني جازيتها يعني شايلها وبطوف بيها شيلها على رقبتي أتراني جازيتها قال لا ولو بطلقه واحدة قال لا ولو بطلقه واحدة يعني من طلقاتها حين ولادتك وحين وضعك قبل ما هي تولدك في الام الوضع الامال دي الام عارفه جدا وشديده جدا اللي انت عملته ده كله ده ما جيش قد طلقه واحده من طلقاتها ولكن قد أحسنت اللي انت عملته ده كويس ولا لا ولكن قد أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا أنت أحسنت وربين يديك على العمل الصغير اللي أنت بتعمله دوت يديك أجر كبير عليه دوت يوضح لك أن بر والدين ده مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يبشر ويقول من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه فليبر والدي العز عمره يطول ويرزه يكثر فلوسه تزيد فيعمل يبر والديه ويصر رحمه فليبر والديه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر ولا يزيد في العمر الا البر ان عمر الانسان بيطول بايه بيزيد بايه ببره لوالديه، فأنت في برك لوالديك زيادة العمرك، في برك لوالديك زيادة الأجرك، في برك لوالديك زيادة في قدرك ومكانتك عند الله سبحانه وتعالى. فاحنا في طريقنا لمعالجة المشكلات اللي تقابلنا، لابد أنك تحط دايما قدامك قضية بر والديه، وإن مهما الوالدين قصروا معايا مثلا من وجهة نظري أو إنهما أساءوا إليا برضو من وجهة نظري، إيه دورك وإيه موقفك؟ هل هتعامل والديك زي ما بتعامل أصدقائك إذا يشتمك تشتمه يبصلك تبصله هينفع نعمل كده مع والدينا؟ ما ينفعش, ما ينفعش، ولا تقل لهما أفن، ولا تنهرهما. ولو كانت هناك كلمة أقل من كلمة اف تفيد هذا المعنى، لا ذكرها الله سبحانه وتعالى. ولا تقل لهما أفن، ولا تنهرهما، وكل لهما قورا كريما. فالمفترض أنك أنت مهما حدث معك، أنت ما عليك إلا أنك تبر ويعني تحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. طبعاً مفهوم ان احنا هنطيع ولدينا فيما ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى فالبر واجب إلا في ما لم يأمرك بمعصية فإن أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولكن برضه مش هنزعق ومش هنسب ومش هنعمل أشياء ولكن هنسحب بلطف لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق هذه معاني كان لابد ان احنا نذكرها قبل ما ندخل في الكلام على المحاور التي يكون الحوار بها ناجح احنا ذكرنا في المرة اللي فاتت مجموعة من الخصائص التي يعني يتميز بها الحوار مع المراهقين والليلة مشيت الله يعني نكلم في باب آخر وذلك هو الحوار مع المراهق له عدة محاور حتى يكون الحوار له نتائج إيجابية يعني حتى تتحدث مع المراهق ويكون هذا الحوار إيجابي وبناء وفعال ومنتج يبقى هناك عدة محاور لابد أن إحنا نهتم بها ونرعيها هذه أسلوب من أسليب التعامل بينك وبين هذا السن هذه المراهقة ليست سبة يعني مش مثلا أقولك إيه أنت مراهق أنا باشتمك لا مش باشتمك المراهقة ده مرحلة عمرية زي ما الطفولة مرحلة عمرية زي ما الشيخوخة مرحلة عمرية زي ما كهولة مرحلة عمرية مش أنت واحد مثلا كبر تقول له أنت خلاص بيه كهل. يعني خلاص بتقوله روح موت بتقوله روح الدفن. لا انت بتشتمهوش وبتسبهوش هذه مرحلة نحن نشير الى مرحلة معينة باسم معين فالانسان بمجرد بلغه حتى وصول مرحلة الرجل عشرين سنة وعشرين سنة كل المرحلة دي بيسميها مرحلة مراقة سموها مرحلة مراقة وذيما ذكرنا ان اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم نسمع انهم مروا بمراحل مراقة بس ما ان فلان الصحابي ده كان مراهق او فلان الفلاني ده كان مراهق ما سمعناش عن المصطلح دوت في حياة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك لأنهم لم يشعروا بهذه الجزئية لأن الإنسان يشعر بالمراهقة لما يشعر بفراغه أنت فارغ، ما عندكش حاجة، فوش قدامك مسؤوليات ما فيش واجبات بتعملها، ما دور بتتممه ما لكش وجود فعال في المجتمع ولذلك أنت تشعر بالمشاعر اللي بيمر بيها الإنسان في مرحلة ديات اللي بيسموها إيه المراهقة لكن لو كان لكل واحد دوره وله بصمة في هذا المجتمع ولو كان دور صغير مش ممكن يشعر بمرحله المراهقه بل احنا في مجتمعنا اللي احنا بنمر بيه دوت احيانا تجد في بعض قطاعات المجتمع ناس ما بتمرش بمرحله مراهقة يعني او ما يحسوش بيها لو انت مثلا دخلت على المناطق البدويه العرب او الريف العميق او الناس بتحمل مسؤوليات مبكره تجد ان هم ما بيعانوش من مسائل المراهقه ديت لفتره طويله ليه لان الولد مثلا كان عند العرب او في البدو تروح تلاقيه بمجرد ما كبر بيسرح هو في الصحراء لوحده بيجري لوحده ويشب شويه ويبلغ بص اللي خلاص يبقى بيت ويتجوز ويجيب عيال وهو لسه عيل المهم جاب عيال وكثرت عمليه خلاص ما حسش ولا شهوه ولا رغبه ما فيش الكلام ده خالص لكن احنا بقى التعقيدات دي عندنا تبص الاخ وصل ثلاثين سنه واربعين سنة سنه ولسه هيكون نفسه لسه هيبني حياته لسه هيدخل دنيا الله ومدخل اخره امتى ده خلاص ده, ده خلص لما بيقول دنيا وهيحوش بقى عشان يجيب شقه ويجيبها مش عارف ايه ويجيب ايه ويجيب ايه دي قصه كبيره هي بقى دي نحس بقى بالمراهقه نحس بقى بالمراهقه نقول ان فيه عناء لكن لما تجد ان مسائل الزواج ميسره ومفيش مشاكل خلاص محدش هيشعر بيها لما تجد ان الشاب بيبقى متحمل مسؤوليه انت في مكان بتتولد بتكبر ببوس نفسك لازم تعمل لازم تكسب لازم تتعلم لازم انت في واجبات عارف انك لازم تتمممها وتاديها حتى الولد الصغير في الريف اللي عارف انه اول ما هيكبر شوية هيشد الجموسة ويجري بيها على الغيط هو خلاص عارف انه دي سكته مهما كانت السكة دي بقى فيها طينة فيها وعر المهم انه هيدي سكته بيكبر بيمشد الجموسة بيروح بيها وبيجي بيها هو ده دوره اللي بيقديه انت للأسف في المجتمع المدني حتى مش لاقي جموسة تشدها انت في مجتمعك المدني هنا مش لاقيين جموسة تشدها هو ليه دور في حاجة بيعملها بيشد انت مشدش حاجة تبص له احد شدد له مثلا تذكرة هروين تذكرة بودرة ياخد له إبرة ده اللي بيشده ما هو فاضي طالما هو فاضي يبدأ بقي يشد حاجات ممنوعة لكن الذين يعملون بجد منذ نعومة أذفارهم بص ولا طفولة يا هدوبك يكبر شوية يبقى له دور في المجتمع بيقاجي دور في الأسرة بيعمل أي حاجة يروح هنا يجيب هنا ليه دور ما بيحسش بالفراغ ما بيحسش بعنصر المراهقة اللي موجود فبنقول المهم ان احنا في المجتمعات المدنيه تشعر بمرحلة المراهقة بدرجة أكبر بدرجة أعلى من الريف أو المناطق يعني العربية وكنا قلنا ان هناك عدة محاور يعني للحوار الناجح أو للنتائج الإيجابية من وراء الحوار ذكرنا أن دول كانوا 13 محور وقلنا أول محور كان اختيار الوقت المناسب ثم اختيار الأسلوب المناسب ثم الاقتراب منه بالتدريج ثم عدم اقتحام خصوصياته ثم استماع المراهق، انك تستمع إليه، احترام فكر ورأي المراهق، النقد في الحوار يكون بعيدا عن إهانة ذات المراهق، الحوار يحمل الأدلة التي تساعد على الإقناع، الحوار يشير إلى صداقة حقيقية، عدم مخاطبة المراهق على أنه ما زال طفلا، عدم فرض شخصية المخاطب على المراهق في الحوار، مراعاة الفروق الفردية مراعاة الاختلاف بين الجنسين وقلنا ان احنا ان شاء الله سنذكر يعني تفصيلات يسيرة في هذا الباب طبعا انا نذكر بعض التصيلات مع الحذف والقطع واللصق والقص عشان ايه يعني مش كل الكلام يصلح ان ايه ان الاخوه يعني يتبادلوا فاول شيء هو اختيار الوقت المناسب اختار الوقت المناسب للحوار مع المراهق هو المراهق يحتاج وقت مناسب هتفتكروا كده المراهق محتاج وقت مناسب للكلام ولا في أي وقت ممكن نتكلم معاه؟ نقول نسمع اختار وقت مناسب طيب ايه الوقت المناسب تفتكر ايه الوقت المناسب للمراهق؟ تفضل الهام يبقى فاضي فيها يعني نستنى لما ابني يبقى فاضي وأكلمه ها. وقت الهدوء ماشي ايه تاني؟ وقت الهدوء ايه تاني؟ تفضل مزاجه رائع كويس جدا مزاجه رائع ايه تاني؟ غير وقت انك انت مش هتضايق صح كده مم. ايه تاني يكون في وقت حاسس بالنجاح اما يكون في وقت يشعر بيه في النجاح هو حاس ان هو بينجح ممكن تكلمه امم بعد الصلاه بعد الصلاه ماشي عشان في طمانينه وسكينه ايه تاني اتفضل مكمل مش في ناس بس ايوه مكان يكون ما فيهوش ناس عشان ما دي في جلاجل <تصفيق> يبقى بينك وبينه لو في يعني لو الكلام هيتطرق لحاجه كده ولا كده يبقى في المداري ايه تاني ها مين يقول احنا بنك بيتكلم على اختيار الوقت المناسب امتى نكلمه يعني امتى انت مثلا نفترض ان انت شخصية مراهقه مثلا طيب اكلمك امتى ايه الوقت اللي يناسبك عشان اتكلم معك فيه ها فاحنا قلنا عدة اوقات اتفضل ايوه ماشي الوقت ايه بتاع الانفجار ده والحتت <تصفيق> بتاع الانفجار عصب اذا عصب صار انفجار ده ايه ده ده كيمياء دي ولا ايه فلاح بيقول لك ان لازم الاثنين يكون صدرهم صافي عشان عصبي زائد عصبي هيساوي فجار ماشي هنعديها برده فدي كلها يعني اوقات المفترض ان احنا فعلا نراعي الكلام فيها مع المراهق هنا بيذكر يعني وقت برده ممكن يكون احنا مش واخدين منه ساعات مثلا الاسره والدك مثلا والدتك يسبوك في البيت ويخرجوا او تروح انت المدرسه وترجع على البيت واحنا عارفين دلوقتي ان معظم الابناء معاهم مفاتيح صح ابن المفتاح دوت يدخل الشقه يفتح ويدخل فيش حد في حد الشقه يدخل ويقعد ويجي الاب متاخر من العمل الساعه ثلاثة الساعه أربعة الام تكون في العمل او في السوق او اي شيء مع التحفظ على عمل المراه المهم انها هي كمان جاي متاخر فاول ما يدخلوا البيت هيلاقوا الابن قاعد بقى في البيت لما يدخلوا من البيت هل يصلح ان هم يبداوا حوار ومناقشه مع ابنائهم يعني هل يصلح في الوقت دوت ان هم يعملوا مرحله متابعه زي بسموها يعني, يعني يسألوا الأبناء عملتوا إيه النهاردة ها ينفع يسألوا في الوقت دوت ولا نسيب الوقت يهدى شوية فبيقولم إن الأفضل إن إحنا نترك الأبوين يستريح الأب يستريح الأب تستريح مثلا مش أول ما الأب يدخل من باب الشقة خبط يفتح يلاقي ابنه مثلا قاعد أو نايم أو بيتفرج على الكمبيوتر أو فاتح كتاب بيعمل نفسه بيذاكر أي حاجة من دي فما يدخلش على طول يقوله أنت عملت النهاردة وعملتي في المدرسة وعملت ايه مع اصحابك وعملت ايه في الدرس وعملت ايه في وعملت إيه ويبدا حوار ومحادثه المحادثه دي طويله ممكن يحدث نوع من الصدام يعني الاب ممكن يكون جاي مشحوم بالشغل الشغل اي ظرف من الظروف بقى العربيه اللي بتوصله اتاخرت حد نرفزه في الشغل قبل ما يجي تنرفز لو هو اول ما جه فتح حوار مع ابنه والابن أفل الحوار باي طريقه سواء مؤدبه او غير مؤدبه المهم الولد قفل الحوار ممكن يحصل ايه ده انفجار ان دوت يصادف في ده وده يصادف ده وتبقى مشكله كبيره جدا فبنقولوا ان المفترض ان الاب لما بيرجع من العمل ياخد قسط من الراحه يعني يسلم على الاولاد وازيكم اخباركم ايه وعاملين ايه اولاد ومش إيه ويستريح لما يستريح بعدها يبدا يسال بقى ايه الاخبار النهارده عملت ايه في المدرسة يقول له بقى انا عملت كذا وكذا وكذا ويبدأ الحوار هادي ما فيهوش اي مشكلة لكن الحوار اول ما يدخل نسال على طول فداوت ممكن يعمل إيه؟ ممكن يعمل يعني ردود فعل غير طيبه ممكن الحوار يتقفل مننا فيحصل ردود فعل سلبيه لما الحوار هيفشل او الحوار يحصل في صدام هتبص تلاقي ان المراهق هينقسم حاله لواحد من ثلاثة يعني انت هتاخد احدى الاتجاهات اللي هنذكرها دي ممكن الحوار مع والدك ايه عملت ايه انت قاعد قدام الكمبيوتر ليه انت اول ما تيجي تصحى تلاقي الكمبيوتر بتقعد تتفرج عليه انت ما انت ما بتعملش ثم انت إيه لا أنا بذاكر لا انت ما أنت انت عليا وتبصت لي انا عملية كبرت الحوار قفل مع بعضكم فممكن يحصل نوع من الايه من العصبيه بين الطرف دوت وبين الطرف دوت طيب ايه اللي يحصل في موقف زي ده ان الابن ممكن يعمل ايه يسمع من ابوه الكلام يسمع يسيب ابوه يتكلم ابوه عمال يقول ويقول ويشتم وزعق وانت وانت وانت وهو سايبه يتكلم سايبه يتكلم سايبه يتكلم, يتكلم وانص الصدمه وعداها ما تقولوا كبر دماغه عمل عمليه تكبير دماغه سمع من ابوه كلام كلمتين اللي عايز يقولهم يعني كله ساب ابوه يبخك الاثنين اللي عنده لغايه ما خلصه وبعد كده هوت الواد يرجع تاني يعمل اللي كان بيعمله اذا كان بقى بيتفرج على الكمبيوتر بيتفرج كان بيقلب صفحات الجرائد هيقلبها اذا كان بيتفرج على ما اعرفش ايه هيتفرج هيبدا هيرجع للي كان بيعمله تاني وبدون اي تغيير طب تفتكر ده سلوك سليم لا ده سلوك غير سليم غير سليم من مين بس ليه وانت يعني هو انت تكبر دماغك ونعديها لا ما تكبرش دماغك المفترض ان هو ده سلوك غير سليم من الاب ومن الابن كان الاب احنا قلنا بداية يجب عليه ان هو يترفق ويأجل الحوار دوت شويه لكن هل الابن يسمع, يسمع يسمع يسمع وعدين يعمل اللي هو عايز يعمله ولا احنا اتفقنا على احنا قضية البر قضية لابد أن نستحبها معانا في كل حواراتنا مع الآباء فلما يحصل حوار بيني وبينه من الأدب فعلا أن أنا أسيبه يتكلم وأنا ما هاجمهوش أو ما ردش عليه أو ما على كلماته طالما أنا شفته ثائر خلاص سيبه يتكلم بأدب واحترام حاضر حاضر حاضر وخلاص وأحاول أفكر في كلامه بيقوله. أنت ليه دايما بتظن أن والدك ما بيحبكش مثلا أو والدك مستقصدك مثلا أو والدك ما يحبك الخير ليه دايما بتفكر بالسلوب مش يمكن هو ليه نظره انك انت بالطريقه اللي بيفكر بيها هتكون احسن هي دي نظرته بغض النظر بقى على ان هي النظرة دي سليمه او غير سليمة لكن هو بينظر نظره حريص ولا مش حريص هو ينظر نظره حريص حريص ان هو يرتقي بيك عشان كده مش عايزك تتفرج كتير على الكمبيوتر مش عايزك تقعد تقرا قصص وانجلات كتير مش عايزك تقعد سرحان كتير مش عايزك مش عايزك مش عايزك هو مش عايز الحاجات دي كلها بيقول كده من باب ان هو حريص عليك فانت فكر مع نفسك ايه المنطقي من اللي كان بيتقال دوت وليه الكلام بتاعه ده ما بقاش صحيح وليه ما حاولش أنا اعدل من نفسي واغير من سلوكي ما تبقاش معاند ما تبقاش مكابر ما جيش نقول لا هو مش لا هو دايما يزعق لي لا هو دايما حضرتك نقره من نقري ليه ده انت ابنه وهو اب هيحط نقرك من نقره ليه وهيصاصلك ليه وهيعاديك ليه ده انت ابنه وهو أبوك فما فيش بند العداء ده مش موجود لابد ان انت تصطحب البند ده بند ان هو بينصح إن هو بيرشد إن هو عايز يرتقي بيك عايزك في حال أفضل وزي ما اتفقنا كونه إن هو ترشد قوي شوية أو في شدة شوية ده ما يمنعشي إن أنا لازم أحترم وجهه نظر الوالد وأفكر فيها أشوف إيه المنطقي منها وليه فعلا ما غيرش نفسي يعني هو أنا فعلا ينبغي إن أنا أقعد قدام الكمبيوتر فترات طويله ما قولش ما قومش من عليه أو إن أنا أفضل ماسك مجله وأفضل وفي وقت امتحانات ووقت وبدراستي هل من الصواب مثلا أنا أنزل وضائع وقتي في الشارع في وقت امتحانات لازم أفكر الحاجات اللي هو بينقودها بينقودها ليه؟ هل هو منطقي في نقدها ولا مش منطقي في نقدها؟ لو كان حاجة فعلا منطقية خلاص أسمع الكلام وأتجاوب معه دي كانت نوعية من الناس اللي هو ما بيتحملش طبعا أو بيتحمل اللحظات دي لك آهي خمس زائز استحملهم وأسمع كلمتين منه وعديها وزي ما اتفقنا إن ده أسلوب سليم لا من هنا ولا من هنا ولكن الأفضل إن إحنا نسمع ونحاول نحنا نفعل اللي احنا بنسمعه لما يكونش صح ونحاول نحنا نستجيب في أسلوب ثاني إن شخصية بتكون فيها ضعف يعني شخصية ضعيفة ما بتظهرش إن هي لا تسمع ولا تحاور فهو بيسمع الكلام ويصاب بحالة من الانطواء بيسمع الكلام تعمدش يا أبوه ولا تعمدش ولا تعمدش ولا تعمدش فهو يسمع الكلام اللي هو سمعه ويعمل إيه مش قادر يصرف مش قادر يأخذ أي قرار مش قادر يغير لا وضعه ولا وضع والده فيعمل إيه؟ ينزاوي يبقى شخصية انتوائية ينكمش على نفسه مش عايز يعمل أي عمل لأنه خايف ينقض على هذا العمل خايف يوجه إليه نقد من هذا العمل ولذلك أتبص لإيه؟ بيميل إلى الانتوائية ويميل إلى العزلة ويميل إنه هو ما يحتكش بوالده يعني يقول لك خلي والدي أنا الوحد وأنا وما ومحدش يحتك بحد وطبعا دوت إيه؟ يعني صورة برضه غير مرضية صورة أيضا غير مرضية وهذه هي صورة الانسحاب وصورة الانتواء ايضا يعني في بعض الشخصيات بتبقى يعني مترددة يعني ما تسمع الكلام اللي بيتقال لها او النقد اللي بيتقال لها او الهجوم اللي بيهجم بها عليها فهو بيتردد بيجيله نوع من الانفعال بينفعل. وممكن هو يبادل نفس الانفاظ يعني إذا كان الولد بيزعه وصوته عالي ونبرته عالية ده الولد صوته على ونبرته عليه هو كمان والحوار ده هتفتكر نهايته هيكون ايه هتفتكر ممكن ينتج ايه الحوار ده بضرب ايه تاني بانفجار ايه تاني هقول قول ما حصلش اللي كده قول بايه بانفجار بطرد ممتاز جدا ايه تاني ها ايه تاني ممكن يحصل ايه ممكن اخاف من بابا مش ده ده, ده التاني مش ده امم ممكن يدي عليك، ايه تاني؟ إيه؟ يكابر ويعاند، ايه تاني؟ هسير بيته ويمشي ده هو ممكن يطرد وممكن يسيب بيته يمشي، ايه تاني؟ ده مين مين؟ <تصفيق> هتنسب تحدث مين لا يحدث مين؟ هو طبعا في الزمن اللي احنا فيه دوت متوقع ان احد في يكون من طرفين، يعني ايون شاطر كده يعني ممكن تفاجئ ان الاب ماسك زهريه بيحذفها الابن ياخدها يحذفها تاني. فتبقى مشكله يبقى كانه واحد بيشوط والتاني بيصد تبقى ازمه فبنقول ان ممكن الحوار ينفجر بهذه الطريقه فده مش مش طريقه سليمه للعلاج لا بد كما ذكرنا نصحد معانا اسلوب البر يعني هل يصلح ان انت ترفع صورك على والديك هل يفعل ان, هو ما يصلح ان والدك يزعق ويضرب ويكسر ويشتم ويعمل اي حاجه هل يصلح ان انت تبدله نفس الاسلوب زي ما هو بيعمل انت تعمل هو على صوته ويا ولد ومش عارف ايه وعلى صوته وصوته نزل للشارع ولللجيران انت كمان تقول هو لا وعرفش زعق ده انا بزعق وحنجار تؤدب واللي يعق وتكون جيم زعق وجاي للشارع اللي جنبه لا مش كده لا بد ان انت تتادب وتخفض صوتك مينفعش انك انت تعامل والدك زي ما هو بيعملك إذا هو حتى بيقصوا عليك أو بيرفع صوته ما يفعش أن أنت ترفع صوتك ولا تقول ما أفن ولا تنارهما وإنت في, في حالة الحوار الساخن ده أنت بتقول أفن ولا بتولعها ده أنت بتقول أكثر من ذلك ده عقوقها اللي بالك فأنت لابد أنك تضع هذا البند دي إشارة حمرة أول ما تيجي صوتك يعلى تأكد أن الإشارة الحمرة دي نوارت لازم تلم صوتك وتقفل تاني عشان ما تتوردش لأن الحوار ده أنت اللي تخسر فيه أنت اللي تخسر اولا طب ولو واحد صبر وعداها هيقوله عليها شخصية ضعيفة مش هيقولوا شخصية ضعيفة ولا حاجة انت كظمت غيظك وانت تعقلت وانت استحضرت البر واستحضرت عظمة الرب سبحانه وتعالى فانت امتنعت عن رفع صوتك عن مبادلة الشتم بالشتم عن مبادلة الضرب بالضرب انت امتنعت عن الحاجات دي كلها اللي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى براً بوالديك فانت عشان كلها تؤجر هتخرج من الحوار ده وانت كسبان بهذه الطريقة لكن لو انت بدلت النبره العاليه بنبره عاليه وبدلت الحتف بحتفه هيبقى ليها سلبيات كبيره جدا اضف الى ذلك ان ممكن بقى واقعيا ان يحصل ايه؟ انك انت تفاجأ بان فيه زهريه جت في دماغك فعلا ومن جه فاتحالك دماغك سبع غرز اتناشر غرزه خد بالك زمان من عشر سنين كده تقريبا ولا حاجه كان فيه اخ برضه كلها مراهقب فالمهم بيتكلم مع عمه بس كانوا بقى من كرموز قامت حفايه التشط قامت تقريبا واحد وعشرين غرزه واحد وعشرين غرزه كانت عاده بتغسل ونرفزها اما شايلها تشطه أم, شاي أم جاية حتفائل بيها عارفين تشطه انت ما تعرفوش حاجه كده بيغسلوا فيها حديد اما اتحتفاه بيه واحد وعشرين غرزه خدهم طبعا في دماغه وبعدها اتعدل على طول ما عادش يتكلم اتعدل بعدها واحد وعشرين غرزه اخوانا فطبعا انت ممكن تشوف التهورات والحاجات دي ممكن تشوفها عادي فبنقول انك انت ممكن فعلا تنجرح وتبقى معاها مستديمه افرض ديه جت في عينيك الحادثه دي جت في عينيك طبعا هو غلط ان الوالدين او احد الوالدين يضرب وهو في حاله غضب ماشي غلط لكن افرض ان هو عمل الغلط مين الخسران بقى انت هبص عينك اما جايه مفتوحه رايحة ولا متودنك طايره ولا هيبقى شكلك مشوه لكنك طالع من الاحداث فطبعا انت لازم تتراعي لما تلاقي ان الوالدين متنرفزين غضبانين ما تقفش قدامهم بقى وهتبقاش بقى أنت منرفزاتي يعني أنت ما تولعهاش ابوك مثلا بيتكلم ثم أنت تتغاظ تضغى... ثم جاي غايظت تتبسم تتبسم هو رجل عمال يزهق ومضغظ وانت بتبسم تقول للنبي حسب قال لنا وقتها ببسمك في وش اخيك اصبرك بت... انت تحرق دمه كده انت بتغيظه يعني هو بيتنرفز وزعلان وأنت بتضحك هيبص تلاقي العملية زادت والعيار ثقل بعد ما كان هيضرب بحله هيضرب بالحله وبغطى الحله وهتبقى مشكلة كبيره جدا فانت لما تلاقي العمليه كده هو اتسخنت خلاص نزل الحله من على عشان العمليه تهدى شويه ما ينفعش ان انت تستسخل قدام ابوك لازم لو هو اشتد او احتد او حصل اي موقف من ده لازم انت تلينه وتنسحب مباشره اما انك انت تبدله نفس الالفاظ ونفس العبارات مش هينفع ممكن كمان الولد يكون الولد يكون حنين شويه وما يضربكش يرضى يفيدك يعني يترضىك يقولك امشي برا البيت هتمشي انت ماشي برا البيت انت بقى راجل خلاص ما مفيش ما انت هتطلع برا البيت هتتعور هتبص نفسك طلعت بره البيت هتروح فين مين الايدي اللي هتتلقفك هتلطغ... بقى الشارع بقى اصدقاء السوق بقى واحد يقابلك بقى من اصدقائه يا عم انت ايه ابوك يعني سيبك كبر لك منه تعال خدلك برشمتين نطحنهم وشموهم ولا ابلعهم وهتروق مش هتحس بحاجه خالص حتتين صليبه كده اهوت وهتبقى مية 100 هتحس بصراصير عايمه في راسك وخلص وقوم جاي مديله برشمتين صراصير وايه يدخل في المشوار يقول له بس خدله شمه مش هتحس بحاجه خدلك ابره وراح تنسى الدنيا هتنسى ابوك وامك والدنيا كلها خد بالك ويقوم جاي هيقع في ايديهم مره تانيه قول اول مره تبقى مجاني اول دفعه ديه بتبقى مجاني لغايه ما تبقى انت مدمن بعد كده راح تبيع الدنيا كلها وممكن تقتل ابوك وامك عشان خاطر تاخد ابره وتاخد برشامه وتاخد شامه اذن انت اللي هتوقع نفسك في المكان ده بسبب ايه بسبب انك انت عليت صورك على والديك انت خلتهم يطروك من البيت مع ان التصرف ده غلط كون ان الوالد يطرد ابنه من البيت ده تصرف خطا لكن نفترض انه حصل هيحصل ايه عواقبه فبنقوله ان ممكن يبقى ليه عواقب وخيمه جدا ان يحدث نوع من الانحراف اكبر من كده فالوالدين المفترض فصلوا هما ما يصلوش في الحوار لمرحله ان هم يطردوا ابنائهم من البيت والابن لو قدر واطرد من البيت مثلا انت راجل محترم واخ محترم وطردت من البيت ماشي هتروح فين عند جدك ماشي هتروح عند جدك عند قرايبك المهم ما تروحش عند حد من اصدقاء السوق روح الجامعة. احكي مشكلتك لأخوك اللي هو بيهتم بيك اللي بيابره بيك اللي بيعتني بيك احكي له قوله حصل كذا كذا كذا افهم منه الحوار ممكن يكون شكله ايه معالجة المشكلة دي تبقى شكلها ايه يعني ما تقع في أزمة زيدي ما تحلاش لوحدك لانك انت ممكن ما تفهمش الحلول جيدا ممكن تقع في مشاكل اكبر ممكن تبقى المشكلة تتضخم لو انت يعني مشيت فيها لوحدك او فكرت فيها لوحدك لكن بالاستشارة الآخرين ومن هم أخبر منك بالمشكلات ديّة ممكن مشكلة لها حل أي وأفضل من من هذا التوتر الشديد. طيب أمت بقى الحوار يبقى مناسب. إحنا بنتكلم في الوقت المناسب الحوار. طب أمت الحوار يبقى مناسب. فبيقول لك الحوار يبقى مناسب في الهدوء في وقت الهدوء. لما انت تدخل بيتك وتهدى وتستقر نبدأ نفتح حوارات ونبدأ نسأل إيه الأحوال والأخبار ونتناقش مع بعضنا هيكون الحوار له نتائج جيدة لما يكون في صفر طويل افرض مثلا أنا عايز أفتح موضوع مع ابني مثلا أي حاجة عايز أفتح موضوع موضوع كبير حسيت مثلا هو ميال شوية لبعض اصدقاء السوق ميال شوية لبعض الفتن عايز أي أنا عالج المشاكل ديات من غير ما ونفعش اتكلم معاه في البيت في وقت ضيق خلاص مرة وانت مسافر خده معاك مرة وانت راح مشوار طويل خده معاك يبقى المشاكل الطويلة تتحل فين في رحلة طويلة في مشوار طويل في مسافة طويلة في وقت يكون في هدوء وقت فيه انسجام نفسي يعني الاثنين قريبين من بعضهم الابن يكون قريب من ابوه والاب يكون قريب من ابنه في الحالة ديت ممكن نفتح الحوار بسلاسة جدا وطلعت ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده مع مين مع عبد الله بن عباس رضي الله عنه عب... عبد الله بن عباس رضي الله عنه ده كان لاصيق بالرسول صلى الله عليه وسلم وقريب جدا منه وكان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر من المرات النبي عليه الصلاه والسلام يعني اصطحبه في السفر فعبد الله بن عباس نفسه بيحكي ان هو كان راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على دبته في طريق في طريقه مره فالنبي صلى الله ما وجد الوقت المناسب لفتح الحوار مع عبد الله بن عباس هذا الغلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يذروك لم يذروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه رواية ف فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وجد الوقت مناسب لفتح الحوار ادى مواعظ ونصائح قد إيه المواعظ ونصائح دي جليلة. وقد كم كبير. النبي عليه الصلاة والسلام يضع لعبد الله بن عباس برنامج للحياة. خط سير يسير عليه في حياته. هي موعظه واحده كفاية عليه. بس عشان يطبقها محتاج جهد. محتاج وقت عشان يطبق هذه الموعظة الواحدة. النبي عليه الصلاة والسلام اختار الوقت المناسب فذكر وتكلم في هذه الموعظه أيضا الحوار لابد ان هو يكون في وقت مناسب بمعنى أنك انت لا تقطع على ابنك وقت راحته ووقت استجمامه أحيانا مثلا تكون أنت, انت بقى شخصيا يعني عايز تستجم شوية عايز تسلاح شوية عايز تعيش في أحلام اليقظه شوية عايز تعيش كم حلم كده اهوت فتبص لنفسك نايم ومستلقي على السرير كده اهوت وعاملت في السماء وعاملت تحلم بقى راكب فرس ابيض وعمال ينط ويجري وماسك ومش عارف ايه وبتعمل ايه وانت فاتح وانت عمال تحلم بقى احلام كبيره قوي طيب لو الوالد دخل عليك وانت عمال تحلم الاحلام الحلوه ديت وام جاي عايز يقولك انت بتعمل ايه انت نايم انت لسه نايم كل ده ايه اللي هيحصل لك انت هتنرفز وهتنزعج فده وقت مش مناسب ده وقت مش مناسب المفترض انك انت لما تلاقي ابنك مثلا في مثل هذا الجو خلاص سيبه شويه سيبه يحلم حبه يعني انت هتحرمه من الدنيا والحلم كمان كفايه ان الدنيا ضيق وضنك على الناس سيبه يحلم حبة. يحلم ان هو راكب مواصله واسعه شويه بدل الاصلاط الضيقه سيبه يحلم ان هو بيجيب عيش بسرعه من الفرن من غير ما يقف طبور سيبه يحلم هي دي المشكلة. هو الاحلام كمان بقى عليها جمالك سيب اللي يحلم شويه وبعدين انت بقى تخبط على الباب تعمل اي صوره من صور ايه الانتباه بحيث هو ينتبه فتكون تسال ايه اخبار النهارده انت ايه تبدأ تتكلم بقى ذاكرتي مذاكرتش قريت ما قريتش طبعا وللاسف ان كل الاباء اول ما يدخل يسال يسال علي المذاكره ذاكرت ولا لا درجاتك شهاداتك الدروس اللي, اللي, اللي هي الحاجات دي بس اللي بيسال عليها لكن يسال اول ما يدخل ها صليت قليل اول لما نسمعه مش كده قليل قوي لما نسمع انت صليت طبعا المطلوب والمفروض ان الاب اول ما يدخل يسأل على الحاجات دي انت صليت نزلت الجامعة النهارده قابلت حد من عملت قريت نسال على المعاني الايمانيه المعاني الدينيه التي يعني تربي الإنسان مش نسال على المعاني اللي هي تعتبر ثانويه المذاكره والكلام ده دي كلها معاني ثانويه مطلوبه لكن هي ثانويه الأهم منها يعني انت تذاكر الأول ولا تصلي الأول، الصلي الأول صلي ومش منك وقت يعني صلي ثم انتقل بعد ذلك إلى امر آخر هو مثلا الإسكالة مذاكرة أو أعمال أخرى يكون بيها فدور كان المحور الأولاني هو اختيار اختيار الوقت المناسب، اختيار الوقت المناسب. المحور الثاني هو اختيار الأسلوب المناسب. لما نيجي نتكلم أي أسلوب يتناسب مع الحوار حتى يكون الحوار ناجح. ما ممكن أي أسلوب نتكلم به هيجيب نتيجة، لكن أي نتيجة في نتيجة إيجابية وفي نتيجة سلبية، في نتيجة تبقى نتيجة مطلوبة وفي نتيجة تبقى نتيجة سلبية غير مطلوبة. فالبند الثاني هو اختيار الأسلوب المناسب. بيقول هنا هو ان يقوم العديد من الأباء بالتعامل بالوراثة مع المراهقين بمعنى ما سمعه أو تعلمه يعكسه على المراهق. وما يملك من ثقافة أو كلمات يتحدث بها مع المراهقين إيه داوت؟ بيقول لك هنا بعض الأباء ما عندهوش تجديد في أسلوب الحوار ولكن بيتعامل مع أبنائه بما ورثه من كلمات قديمة للتعليق عليهم ولمحادثتهم ولفتح الحوارات معهم. افرض مثلا افرض ابوك شافك اندركتك مش حلوة قوي مثلا أو مش بتذكرش كويس أو أي نوع من الإخفاق المفترض أن هو يختار الأسلوب، الكلمات الطيبة، الكلمات المناسبة اللي هي ما تهدش البقية الباقية فيك، يعني أي أنت أخفقت لكن لسه ممكن تنجح، يعني ممكن في أمل انك أنت تنجح انك أنت دكتاج شوية، انك أنت تغير من سلوكك، ممكن تنجح لكن كونه أنه يهد الباقية الباقية، فده بيبقى تدمير للشاب تماماً فبنقوله هنا ان الآباء أحياناً يستخدمون بعض الألفاظ وبعض العبارات السابقة اللي هم سمعوهم من أجدادهم ومن أباءهم وعايزين يبقوا التعامل مع أبنائهم اللي هم بتوع القرن الحالي يبقى زي زمان يعني عايز يتعامل معاك زي ما كان ابوه بيعامله يجي يقولك مثلاً فين الشباب بتاع النهاردة ده شباب شباب عاق شباب هروح النار شباب شباب وعمال منزل لعنة على الشباب ليه؟ عشان زمان كان أبوه يبصله كده ويبحلقله يبرقله بس خلاص كل حاجه فهمت طب وسقع العيال جريت ودخلت تحت السراير والام اتكعبلت وقعت على وشها والدنيا كلها اتقلبت علشان قصه واحدة بس بقول لك فين البصات بتاع زمان ديت احنا برده نقوله فين الرجاله بتوع زمان دول مش كده بيقول لك فين البصات النهارده تبص وتبحلق وتدرق وهو لك ما بقتش لما الاسلوب بقى. فهو هيقول لك امثال امثال بلدية ممكن هو يطرحها عليك وانت في فشل مثلا او في إخفاق يقول لك يقول مثلا الامثال بتاعتهم إن متعوز متعوز، ولو على الله فرأتوا فنوس. <تصفيق> يشوفك مثلا مش دايم نتياك كويس، ولا بس هو كله طول عمرك كله متعوز متعوز، ولا على الله فرأتوا فنوس. يعني تبدأ طول عمرك متعوز، تبدأ طول عمرك ما فيش أمل في نجاحك أو فيش أمل في فلاحك أو يحاول إن هو مثلا يقول لك خلاص يكون أنت أخطاء تخطأ ويقول لك خلاص المرات اللي هنسامحك. تنجاي تغلط تاني، يقول لك خلاص هنسامحك. تغلط تاني يقول لك دا دا الكلب ما يتعيدل. هم جاي لك المثل البلد دوت طبعا ده امثال سيئة أولا هذه الامثال لا ينبغي أنها تطلق عليك أنت كراجل مسلم محترم لك وقارك ولك مكانتك مفترض ما تقالش الألفاظ ضيئة لكن الأباء أحيانا بيتعاملوا بالألفاظ السابقة بالتاريخ القديم إحنا بنقول لابد من تطوير الحوار وتطوير الخطاب ما يبقاش بمثل هذا الأسلوب فمن نتائج اختيار الأسلوب الخطأ مع المراهق أحيانا لما من كثرت هذا التعامل والأسلوب الخطأ والألفاظ الخطأ اللي الابن دايما بيسمع من الأب هتبص تلاقي هيحصل سلبيات هتحصل سلبيات السلبيات دي من اولها شعور المراهق بالاغتراب النفسي شعور المراهق بالاغتراب النفسي عن العالم وأن ما يحبه به كأنه من كوكب آخر فتحدث الفرقة والاختلاف اللي بيحصل المراهق يشعر باغتراب يح يشعر بأن هو عايش في كوكب تاني يقول لك محدش فهمني في البيت انا بتكلم في وادي وهم بيتكلموا في وادي انا بتكلم في موضوعات وهم بيتكلموا في موضوعات تانية خالص يحس بإيه بان الاباء والأمهات مش فاهمين اللي هو بيتكلم فيه أو مش واخدين بالهم هو بيتكلم في ايه فالمراهق يشعر ان محدش فهمه ان محدش عارف هو بيفكر في ايه محدش قادر يستوعب هو وجهه نظره ايه طب لما واحد يحس ان محدش فهمه ومحدش مستوعب وجهه نظره ومحدش بيقدره تفتكر هيحس إن هو عايش مع كائنات حية ولا يعيش هيشعر إن هو وحيد فريد ليس معه واحد ها هشعوبه هشعوب الوحدة هشعوب الغربة هشعر إن هو غريب في وسط الناس رغم إن هو في وسط أهله لكن اللي أنا الألفاظ اللي هو بيسمعها ألفاظ قديمة مش نفع الأيام ديت لأن التفكير والفهم ما بقى زي يعني مواكب لعصرنا ومواكب لفكرنا فالمراهق بيشعر بإنه ما حدش فهمه وبتبص لنا العبارات دي بتكتر جدا يبص لا الابن في البيت يقول لابوه أو يقول لامه انا محدش فهمني محدش يعرف قصدي مش ده قصدي العبارات دي دائما بتتكرر دائما بتتكرر هو حاسس ان محدش فهمه او ان محدش قادر يستوعبه ليه لان اسلوب الحوار معاه لابد إن هو يكون متقارب لازم احنا نفهم أبناءنا النهارده بيفكروا في ازاي وايه المعلومات اللي عندهم وايه الثقافات اللي عندهم يعني مثلا أبناء هذا الجيل أبناء هذا الجيل عارفين الكمبيوتر بدرجه قد ايه يعني مين مننا ما يعرفش الكمبيوتر مين مننا ما يلعب على الكمبيوتر ويتفرج عليه ويفتح ويقفل ومين مين ما حد يرفع يعمل كده مين ما مين ما يعرفش ما عنديش فكره 2 طيب 2 في المجموع كله تخيل اتنين في المجموع كله, كله طيب معنى كده ان الثقافه تغيرت الناس اللي بتدخل على الكمبيوترات ديت وتتفرج وبتشوف هنا وهنا وهنا بتاخد ثقافه انا بتاخد ثقافه بتتعلم حاجات ومتعلمش حاجات حتى الأطفال الصغارين اللي بيدخلوا على الأفلام الكرتون والأفلام التهريج دية بياخد ثقافة إذا أصبع عنده معلومات وثقافة وعنده فكر كون الفكر ده صغير الفكر ده كبير بس عنده فكر لابد إن إحنا نفهم أبناء بيفكروا في إيه بيشوفوا إيه بأسلوب بي... حياتهم شكله إيه لأن أسليب الحياة تختلف من بيئة لبيئة ومن مرحلة لمرحلة من زمان لزمان يختلف أسلوب الحياة مش أسليب الحياة مش كلها زي بعضها بتختلف يعني زمانا ومكانا فالابن لما يشعر بان أبوه مش فهمه أو أمه مش فهمه أو هو بيتكلم في موضوع ومحدش فهمه هيشعر بالغربة عن أهل البيت طبعاً ليه لها خطورتها لما هو يشعر بالغربة عن أهل البيت ومحدش في البيت فهمه تفتكر مين ممكن يفهمه ها؟ مين ممكن يفهمه مين أصدقائه مين تاني حد تاني أصدقاء السوق ايه تاني اخوان المسجد كويس هبوس تلاقي ان هو هيستشعر إن اللي هيفهموه هم أقرانه أصدقاؤه بس الأصدقاء دول ممكن يكونوا أصدقاء سوء وممكن يكونوا أصدقاء طيبين خيرين بس بنسبه بسيطة ممكن يكونوا أصدقاء خيرين للأصدقاء السوء كتير جدا فالإنسان والشاب لما يقع في أيدي أصدقاء السوء هبوس لقي انحرف وانحرف بسهولة ولأنه يرى ان دول هم اللي فاهمينه يقول لك انا ما عيش مع الشباب زي ببقى عايش حاسس ان انا فعلا عايش لما اروح البيت احس ان انا دخلت كوكب تاني. كانه اخترق الكوكب الاولاني الى كوكب آخر. خلاص يبدا ياخد وجه تاني وسلوك تاني وتصرفات تانية مع اهله في البيت وبنقوله ان دوت ده غلط لابد يكون في تقارب بين المفاهيم الاباء يفهموا من الابناء بيفكروا ازاي والابناء يستوعبوا ان الاباء يفكرون إلى حد ما بطريقة آبائهم وطريقة أجدادهم وأنهم يريدون في هذا المصلحة يعني هو لما كان يقول لك أنا كنت ببص بس كين هو أبويا كان يبصي لي كنت تعمل وخلي هو كان يقصد الأدب يقصد الناس كانت عندها درجة من الأدب والاحترام والإجلال لمن هو أكبر منه لكن هو ده المثل اللي لقاه عشان يقوله ان ده اللي حصل معاه لكن بنقوله من إن الأمثال إن إن بتتطور والأحداث بتتغير أي أحيانا المراهق ينظر لآبيه نظره انتقاص لما يراه يتكلم دايما بالاسلوب البلدي القديم دايما يبص ليه ما عندوش افكار جديده ما عندوش مفاهيم جديده او مش عايش في الدنيا يجي يقول لابوه بس عايز افتح الكمبيوتر وادخل على النت تلاقي ابوه ما بيعرفش اصلا الكمبيوتر ده فتح من انهي زرار الزرار اللي فوق الزرار اللي تحت ما عرفش اصلا فليحصل ان الولد يستشعر إن هو أعلم من ابوه فيستنقص والده وده غلط ايه المشكله انك انت تكون عارف وانا مش عارف انت لازمك بتشوفه وبتتفرج عليه وبتدخل عليه لا مش لازمني خلاص انا مش لازمني مش لازم استعمله مش لازم استهلكه مش لازم اجيبه فمش معنى ان والدك ما بيستعملش الكمبيوتر يبقى هو متخلف او عنده رجعيه او مش حاسس بالدنيا لا هو مش لازمه عشان كده هو بيحتاج لمعاني أخرى ممكن يفتح كتاب ممكن يبحث بطريقه معينه انت انت ممكن تبحث عن ماده علميه بطريقه اسرع منه تدخل على مكتبة اسلاميه شامله تضرب الحديث يجيلك الحديث على طول لكن هو مش عايز كده هو عايز يفتح الكتاب ويدور والفهرس وهو بيتلذذ بهذا ده اسلوب للبحث العلمي وده اسلوب للبحث العلمي انت عايز تحقق حديث او تبحث في حديث بتدخل على المكتبه الشامله مثلا تقوم جاي يضرب اسم الحديث بيجيلك الحديث بتخريجاته بكل الفاظه سهله جدا هو مش عايز كده هو عنده مكتبه عريضه وعايز يدخل على الحديث يدور في الفهرس ويدور في الكتاب وينزل الكتاب ويفتح الصفحات ويبص هو بيستفيد هو شاف انه لما يبص في الفهرس هيمر على موضوعات تانية ممكن تكون مكانش في ذهنه جت في ذهنه شافها عجبته حب يبص فيها يفتح يشوف حديث تاني هتفتح له مواضيع تانية كتيره جدا هو شاف ان ده مثال جيد فطريقة البحث بتاعتك اختلفت عن طريقة البحث بتاعته لكن كل واحد له هدف ان هو يبحث ويطلع المعلومة السليمة فانت لا تنتقص تصرف والدك والمفترض برضو ان والدك يحترم ايه يحترم تصرفك ويحترم يعني رأيك في طريقة العرض او طريقة تحصيل المعلومات احيانا برضو نتيجة ان الأباء بيختاروا أسلوب غير جيد في الحوار مع أبنائهم بتبقى هناك أزمة كبيرة جدا بالذات لما يكون مثلا الوالدين او الوالد ملتزم والد أخي مثلا ممكن يكون معظمنا مثلا أباءهم ملتزمين فالوالد الملتزم بيبقى له شعارات وله عبارات ولو معاني بيتكلم بيها في البيت دائما مثلا يتكلم الرأفة الرحمة الصدق الإخلاص مش عارف ايه وحاجات معاني جليله جدا وبعدين تبص تلاقي ان الوالد لما بيجي يحصل بينك وبينه مشكله بينسى كل المعاني الجليله ديت بينسى معاني الرحمة وينسى معاني الرقفة وبص تلاقي لوح السرير طلع واتضربت بيه وبص تلاقي الشتيمه طلعت وبص تلاقي النرفزه والعصبيه طلعت وما فين كظم الغايظ وفين الرحمه بالابناء وفين وفين المعاني اللي هو كان بيقولها فلما الابن يفاجأ بان والده اللي هو الملتزم اللي هو ملتحي اللي هو بيتكلم بلسان الدين لما يبص يظهر يحل المشاكل بطريقة غير شرعية بطريقة غير دينة هيحدث عنده نوع من من عدم الثقة في والده وعدم الثقة كذلك في من هم على أشباه والده الناس اللي هم ملتحين وملتزمين زي والده هيفقد الثقة فيهم، يقول لك لا دول كلهم ما بيصدقوش في الحديث دول كلهم ما بس دول كلهم كذا دول كلهم كذا فدي إثاءة كبيرة للوالد وإثاءة كبيرة للملتزمين لازم تعرف ان مش كل الملتزمين زي بعضه وإن الإنسان لابد إن هو يتربى على معان الإيمان. كنا إحنا بنتكلم عن الصدق لازم نكون صادقين. ونتربى على معان الصدق في بيوتنا وفي حياتنا ونعيشها في كل مكان. مش معنا نحن نتكلم على الصدق بقى صدق في المساجد بس. لا صدق في المسجد وصدق في البيت وصدق في العمل وصدق في كل مكان. وتحت أي ظرف من الظروف يبقى لازم المعنى ذا يكون موجود. مش معنا إن أنا ضغط عليا شوية أكذب. لا لازم الصدق يكون رفيقك على طول. فالمتزنين لو تحلوا بالأخلاق وبالمعاملات الإسلامية الاسلاميه الطيبه التي يتكلمون بها تحلوا بها ثم بعد ذلك حين غضبهم يلتزمون ايضا بها غضب لما يغضب يكظم غيظه لما يغضب يقعد لما يغضب يوم يتوضا لما يغضب يقول عوض بالله مش مش كده لما يغضب يسلك السلوك اللي امر بيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ابنك يشوفك وانت بتغضب تقول عوض بالله مش تراجيم جاي قاعد مثلا او جاي سايبه وراح متوضي او تغير من شأنك هيحس انك انت بتلتزم بالشرح. هيحترمك وهيقدرك وهبقى لك مكانة في قلبه لكن لو كان في وقت غضبك بتصور وبتنسى كل توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم ده يبقى رد فعله سيء ولا إيجابي ده يبقى رد فعله إيه ده يبقى رد فعله سيء لا شك أحيانا برضو في اختيار الأسلوب للحوار أحيانا الوالد مثلا يكون مثقف ثقافة عالية فعايز يشعر ابنه بالتبعية والعجز فيبدا لما يجي يتكلموا ظهر حوار بينه وبين بعضهم، يوم جاي يتكلمه بمصطلحات صعبه على الابن انت ايه نعم عم انت بقيت راجل شاب وتكبر لكن مش معنى كده ان انت عرفت كل حاجة المصطلحات الصعبة بتبقى غريبة عليك ما ينفعش ان احنا نتكلم بيها فبص تلاقي الاباء او الاب احيانا المثقف جدا تبص تلاقيه بيقول لابنه في حواره عبارات صعبه يعني مثلا يقول له بص يا ابني يا حبيبي عايز صحبة. يقول له لكل علم اصول او لكل علم فنون ولكل فن اصول ولكل أصل فروع ولكل فرع جذور طبعا الابن ضاع وسط الجذور وسط الأصول وسط الفروع ضاع في الموضوع ده الحصيلة ان الابن طالما ما بيفهمش حاجه مش كده ما خلاص ما انت ما بتفهمش هينتلفاهم اصول ايه ولا جذور ايه ولا جذوع ايه مش فاهم حاجه خالص فطلع الابن كده اهوت ما بيفهمش حاجه طب هل هذا معنى مطلوب ان احنا نحس ابنائنا ان هم لهمش لازمه ان هم بيفهموش هل ده معنى مطلوب ها احنا عايزين كده من ابنائنا طب مش عايزين كده احنا عايزين نشعرهم بكيانهم بوجودهم بذاتهم فمش معنى ان انا ابقى مثقف شويه ابدا اعجز ابني واشعره ما مفهمش حاجه خالص طب ليه بشعره بكده احيانا الاباء عايزين يخلوا ابنائهم دايما في تبعية تامه لهم فيقوم جاي ايه يقولوا شويه المصطلحات الصعبه ديه عشان الابن ايه يقولك بس ده, ده انا كده بقيت جاهل لازم اقدر اسمع الكلام على طول ايا كان الكلام طبعا إحنا الابن لازم يسمع الكلام لكن مفيش داعي ان الاب يعمل كده مفيش داعي ان احنا نخاطب الابناء بما لا يتحملوه النبي عليه الصلاه والسلام كان يتكلم كلاما مفصلا كان يعيد الكلام ثلاث مرات احيانا لما الكلمه تبقى مشكله يعدها مره واثنين وثلاثه طب ليه تفتكر ليه ها للتوضيح يوضح يبينها علشان عايز يفهم اللي قدام فالمربي ينبغي عليه ان يجهد نفسه في ان يفهم من امامه انت ابذل مجهود ان تفهم اخوانك وتفهم أبنائك تفهم كلام الصح لو حاجه فيها صعوبة فيها مشكل تبدأ تعدها مرة واثنين وثلاثه حتى يفهم ويستوعب هذا الاشكال الحاجه الصعبه يفهمها لان انت عايز ترقيه انت ابنك اللي جنبك دوت او اخوك اللي انت بتربيه وبتهتم بيه في مسجدك مثلا انت عايز منه ايه عايزه يفهم عايزه يتعلم عايزه يرتقي عايزه ينتقل من مرحله لمرحله يبقى لازم افهمه يبقى لازم ولو مش فهمها أعدا له مرة مش فهمها أعدا كمان مرة مش فهمها أعدا له كمان مرة ده مش غباء منه ولكن هو يحتاج لمزيد من التوضيح اوضحها مرة واتنين وتلاتة حتى نصل على نحصل على شخصية يعني معلمة أو شخصية تم تربيتها تربية صالحة احيانا الأب زي ما قلنا بيتكلم بألفاظ روتينية ألفاظ قديمة فبيحصل نوع من السأم الملل الملل الابني مل من السماع يجي اول ما ابوه يجي يتكلم يقول اه هنشتغل الاسطوانه القديمه هي اللي جدك بقى وجد جدك وانت ما شفتش جد جد جدك كان بيعمل ايه في جدك احنا ه... ايه اول ما يدخل في الخط ده نقول لك الله ينور خلاص شيل الفيشه عشان الموضوع ده يوقف انت خلاص مش عايز تسمع عن الاسطوانه المشروخه بتاع كل مره دي فاحيانا الاباء ما بيراعوش ان الابن اما بتقوله كلمة مرة مره بيحفظها وبيفهمها يا ترى مثلا لو ابوك قال لك كلمه النهارده عرفتها وحفظتها وفهمتها وركز انت مخك نضيف هتلزق الكلمه في مخك لما يجي يقولها تاني تقول ما انت الموضوع دا قبل كده مش كده تاني الموضوع دا متكرر ما انت قبل كده تلات مرات ساعات ما مبيعندوش قصص القصص بتخلص فيحكي قصه من زمان يحكي كسة من زمان يقول لك زمان مش عارف ايه ومجي حكي قصه حصلت مع جده وبعد حين يحكي لك الكسة تاني وبعد حين يحكي قصتين اذا مفيش قصص هي بس فيها كام دول الحاجات محدودة. لا لابد يكون فيه يعني نضج نحن نطور شوية نفسينا نحنا إزاي يتم تطول الآباء بالقراية الأب يقراه ويتعرف على المعاني الجديدة ويتعرف على المصطلحات الجديدة يتعرف على القصص الجديدة عشان يقدر يواكب العصر أما الكلام بالفضل الروتينية والكلام النمط القديم لا ما يصلحش. ما يصلحش ها بنقولهم عايزين نطور الخطاب بس نطور الخطاب يعني بما يتلقى مع فهم الجمهور بما يتلقى مع فهم المستمعين مش بنقول ان احنا هنتكلم بقى بطريقة بعيده عن الشرع لا احنا هنلتزم بالشرع تماما ولكن هنبسط المصطلحات زمان كانوا بيقولوا مصطلحات صعبه جدا وكانت بتقفهم لأن هم كانوا على درجه عاليه من من اللغه لكن احنا النهارده لو جينا قلنا بعض الابيات الشعرية او بعض العبارات اللي كان بيقولها العرب زمان انت هتحس ان انت بتسمع طلاسم طب هل المطلوب مننا ان نسمعك تلاصم؟ ولا مطلوب ان إحنا نفك التلاصم دي المفروض ان إحنا نفكها نفكها فالأب يجب عليه إن هو يتحرر من المصطلحات الأديمة والتلاسم الأديمة ويفك الموضوع ده. لا داعي للألفاظ الصعبة ولكن الأمور تبقى, إيه؟ تبقى سهلة أحياناً برضو من استخدام الأسلوب المناسب بنقولهم ان الآباء أو المربين يجب عليهم أن هم يراعهم المرحلة العمرية لأبناء فيها يعني مثلاً الإبن النهاردة راجب عنده مثلاً 15 سنة 14 سنة في مرحلة مراهقة يعني مر من مرحله الطفوله دي عدى عدى خلاص احيانا الاب بينسى ان ابنه ما بقاش طفل فبيفضل يعامله أكنه طفل ويردد عليه العبارات أكنه طفل يقوله بقى يلا شد حيلك ونجح عشان اجيب لك علبه شوكولاته بس خلاص رجل في ثانويه عامه ولا تجيب له علبه شوكولاته هي ودي ايه علبه شوكولاتة دي خلاص الكلام ده ما ينفعش او مثلا تقوله شد حيلك عشان مثلا يلا عشان هنفسحك او عشان هنجيب لك لعبه لعبه المفترض إنك أنت لما تيجي تتكلم تتكلم بما يتناسب مع المقام ما ينفعش الأسلوب دوت أو ما تقولش اعمل بقولك عليه لحسن أضربك أضربك ما دان دي كان زمان يعني دلوقتي أنت راجل بيت شاب ففي أسلوب الحوار الحوار ليس ضرب ولكن في ملاقشة فيها توخد ماشي يبقى الأسلوب لابد إن هو يتغير أنت تشعر ان ابنك كبر برضو دي مشكلة في المسجد أحيانا الأخ هو بيتم بتربية الأبناء بص لي مع الاولاد صغيرين خمسه ابتدائي سنه ابتدائي الولد كبر بقى دخل اولى عدالي عدالي وكبر فيبص يعامله بنفس الاسلوب اللي كان بيعامل بيه او بيعامله بيه هو طفل صغير لا لازم نغير الاسلوب لازم نغير الاسلوب هو كبر لازم نكبره لازم نديله مساحه ان هو يكبر حتى ينتج لو انت عملته ان هو طفل صغير وان هو ما زال طفل صغير هيفضل طفل صغير مش رح ينتج لكن الانسان لما يكبر وفعلا تبدو عليه علامات الرجوله لازم أنا أقول له عبارات فيها شعور بأنه بقى راجل انه انتقل من مرحلة لمرحلة انه كبر أبدأ أشجعه أبدأ أحفزه أبدأ أحمله ببعض الاعباء وبعض المسؤوليات حتى هو بأنه وليدور في المجتمع فتقل مشاكل المراهقة لما الإنسان يشعر بأنه دور في مجتمعه هتقل معاها مشاكل المراهقة التي تحدث يعني في عصرنا يقول أما الأسلوب الصحيح في الحوار فإنه يتحدد من خلال الأبعاد الثالية الأسلوب الصحيح في الحوار له عدة أبعاد له عدة أبعاد البعد الأول عشان نوصل بقى الأسلوب جيد في الحوار البعد الأول هو تطوير أسلوب الخطاب تطوير أسلوب الخطاب بما يتناسب مع لغة العصر مع الالتزام باستخدام مع الالتزام باستخدام الألفاظ الشرعية ولا مانع من استخدام بعض ألفاظ المراهقين التي لا تخالف الشرع يعني هنطور الحوار يعني هنطور الحوار يعني هنبسطه نحن نتكلم بلسان ديني وحوار حوار ديني فيه الآية وفيه الحديث هنبسطها يعني هنيسر شرحها هنبسط شرحها هنبسط عرضها هنذكرها ونذكر معها قصة وقصتين وتلاتة علشان الحوار يبقى, إيه؟ يبقى سهل ولين هنطور الحوار قبل كده كان يكفي السلف إن هم يسمعوا الآية يفهموه او يسمعوا الحديث يفهموه لكن احنا ابنائنا النهارده يحتاجوا إلى مزيد من التوضيح يبقى هنقول الآية وهنضطر نحكي معاها قصة وقصتين عشان افسرها واشرحها أو أقول الحديث وأبينه بعده أمثلة. مثال واثنين وثلاثة واربعة علشان أبين المعنى. ده بند. لما نيجي نتكلم في الحوار الشخصي بينك وبين المراهقين. فلابد أنك أنت تستشعر أن هو دوت شاب بيتكلم مع شباب زيه في القرن الواحد 21 ففي ألفاظ حديثة كثيرة جدا الناس بتتكلم بيها. فإحنا ممكن نتواكب مع هذه الالفاظ الموافقه للشرع اما الالفاظ اللي فيها مخالفات شرعيه فطبعا احنا ايه هنبعد عنها احيانا كتيره جدا تبص تاني المراهقين ليهم قاموس كلمات خاص بيهم بعيد خالص عن كلمات اللي احنا بنستعملها تبص قاموس تاني لوحده ليه مصطلحات وليه الفاظه وليه اشاراته هم فاهمينها وبيفهموا بعضهم بيها طبعا هذه الالفاظ وهذه هذه الاشارات احنا مش رح نلتزم بيها لان احنا مش رح نبقى يعني نتكلم بلغه المراهقين كلياته ولكن اللي منها ينفع ان احنا نتكلم بيه هنطوره ونعدله ونتكلم بيه اما ان احنا نتكلم بنفس الفاظ المراهقين بنفس درجة سقوط الكلمات طبعا احنا ايه مش ممكن توصل لهذه الدرجه ولا هذه المرحلة يعني مثلا ايه بعض الشباب اخر مثلا جي عايز يقولك إن ان في شباب معانا ملتزمين ويقول لك شباب حلوين ويقول لك الشباب دول شباب بروش شباب, شباب متراوش طب يعني ايه شاب رويش شاب متروشن؟ حد يقول لي؟ إيه ما عندكوش مصالحات، كويس والله الحمد لله. ها؟ يعني هو عايز يقول لك هو شايف نفسه وبيلبس ومتشيك وبيصرح وبيقص وبيعمل وبيخلي فبيقول لك ايه ده شاب شاب رويش يعني شاب متروشن وشايف نفسه فطبعا هذا لفظ كتير جدا من المراقبين بيستخدمه ولكن انت لما تيجي تتكلم برضه تقول هذا اللفظ ولا تختار لك عباره تانية؟ ها؟ تختار عباره ثانيه ولا العباره دي كويسه؟ تختار بره تانية. طب ايه العباره المناسبه واحد يجيب لي كلمه بديله عن هذا اللفظ بدل ما اقول الاخ ده اخ روج ها يعني شكلك منظم ها اخي اخ انيق اخ مهذب اخ مهندم مش كده يبقى السالم الالفاظ اللي أقول. عايزوا تقول ايه نفسه ماشي يبقى ايه احنا مش هنقول الالفاظ العبارات ديت لكن هننقي عبارات يعني جزله وعبارات برضو تفيد نفس المعنى ولكن بضوابط وبادب فمش هنخوض في نفس الدرجه والمستوى من الكلمات ولكن بنقولهم ان احنا نبقى فاهمين الناس بتتكلم ازاي نبقى فاهمين المراهقين بيتكلموا ازاي وماذا يقصدون بكلماتهم ايضا لابد من فهم طبيعه وشخصيه المراهق لابد من فهم طبيعه وشخصيه المراهق في شخصية مثلا انت بترى انها شخصيه عنيده طب الشخصيه دي خلاص انا محتاج لاسلوب معين للتعامل معها في شخصيه حيية جدا او عندها درجه من الخجل يبقى محتاج لاسلوب معين للتعامل معها في شخصية منفتحه بتبدا تتكلم وتدخل في الحوار على طول لكاكه يعني فانت ازاي تتعامل معها يبقى لابد من تحديد طبيعه الشخصية حتى يمكنك ان تتعامل مع هذه الشخصيه ايضا عندما نبدأ الحوار مع المراهقين لابد ان يكون الكلام بأسلوب يتفق مع قدرات المراهق وميوله لابد أنه يتفق مع قدرات المراهق الذهنية والعقلية. ما تيجيش تبدأ حوار مع المراهق حوار صعب، حوار فيه تشابه، حوار فيه تفيقه لا، خلي عباراتك سهلة، عباراتك بسيطة، أسلوبك واضح، بحيث إن هو يجذب القلوب قبل ما يجذب الأذان والابصار. خلي كلماتك سهلة. كلماتك هينه كلماتك لينه كلمات جذابه بحيث إن, ان تؤثر القلوب كان مصعب بن رضي الله عنه لما يدعو الناس كان بيؤثرهم يحدث عنده نوع من يعني جذب الناس ازاي بيؤثرهم بهذا الاسلوب الجيد الجميل الذي كان يتكلم به حسن ملفظه حسن ملافظه كان يتكلم باسلوب رائع هادئ سكينه وقار جذاب كان يجذب الناس فانت اختار الأسلوب اللي هو يميل القلوب اللي هو يجذب القلوب لا تختار أسلوب فيه كلمات صعبة بحيث انك انت تحتاج انك تحلل الكلمات وانت بتحلل الكلمات الناس تنفر منك هقولك ايه ده ده يقول الجمل ويفك الجمل ويركب الجمل مش هيوقفولك مش هيسمعوك فانت اذا اردت ان تتكلم مع المراهق لابد ان تختار العبارات السهلة البسيطة الواضحة الجزل القوية بحيث ان هي تصل اليه بسرعة ويتأثر بها بأسرع ما يمكن. لابد أيضا أن ان تبعد عن الكلمات والالفاظ التي تضايق المراهق في كلمات والفاظ بتضايق المراهق ما يحبش ان يسمعها او ما يسمعها يتنرفز منها ويتضايق منها كلمات وعبارات ما يحبش يسمعها زي ما كده زي ما كده زي ايه, زي إيه, زي إيه؟, ها إيه؟ انت لسه مراهق انت مراهق أنت مراهق دي لحد ذاتها ممكن الاخر ما يعجبوش فانت انت مراهق اكنك بتشتم احنا اتفقنا ان مص... هي مش مش م... سبه لكن الكلمه لو سمها ممكن تنرفزه وتضايق ولا لا ممكن إذا أنت لسه مراهق ايه تاني أنت مدلع انت بتعمل لي راجل انت بتعمل لي راجل ماشي كويس ايه تاني إيه مش عايزين سلبيه يا اخواننا اتكلم قول ايه تاني ايوان لما تكبر لما تكبر هتفهم تفهمش كنا نحن نقوله ده لما تكبر هتفهم إن شاء الله ايه تاني ها صدق انت فاشل مش عارف تنجح في حاجة عمرك ما دخلت في موضوع ونجحت ايش كنا ايه تاني صدق ها انت صاحب ذنوب بس دي كلمة كبيرة قوي كلمة كبيرة قوي بقول يا ابن انت لسه عايل مش كده؟ بل انت لسه عايل هما تكبر حبة انت بلاش مستقبل انت فاشل انت اخرك سوا مقطورة تبقى فين لو فرحت وطبعا دي ده لفظ حلو في ناس بقولك تبقى تعمل كذا على وشي لو فرحت <تبقى> طبعا ده حاجة بتحطم يعني ايه تاني؟ قول ما انتش ورد على جنة ده حاجة صعبة قوي لما ام بقول الاب تقول يقول لابنه ما انتش ورد على جنة اه ايه تاني؟ ايه تاني العبارات قولوا متوال التو... الحاجات دي واضحه يعني <تصفيق> اكيد بنسمعها في البودكاست كتير اتفضل ها أيه ان انت تافه مالكش إيمة مالكش لازمه ايه تاني ها ماشي ايه خلاص ولا ايه عايزين شويه كمان فيش تاني ولا ايه اتفضل لا انا بقول لك الكلمات اللي انت ما بتحبش تسمعها ها كلمات ما تحبش تسمعها يقول لك ايه ما مع معاده الرجاله يا ابني هم من هنا ما تملكش معاده مع الرجاله ماشي معاده مع الرجاله نروح نشوف لك عادة حريمه اقعد فيها يعني انت مش راجل بقى انت بنت ما طبعا انت ايه نغرس فيه الرجوله ماشي ايه ثاني اتفضل واحدة وربنا اه واحده على تقول قلبي وربي غضبانين عليك هتعمل فيها ايه رابعه العدويه تقول قلبي وربي غضبانين عليك ايه ثاني لما تكبر بقى اكلمني تبقى كلمني ماشي لما تكبر تقعد مع الرجاله قررت نوك انت يا ربيتك لو ربيت قطتك انزبادها زمانها قول اسفضل قول ايو انت عملي فيها راجل ايو فيها راجل ماشي ايه تاني مم. ها انت مرائي ماشي ايه تاني ماشي شخصية ماشي يقوله, يقوله انت غابي يقولك اهي اهي دان اهي لو نجحت. بسلا يعني ايه تاني؟ غير انت في اللعب انت اا ايه تاني؟ قول انت مالكش راي ماشي انت مش تفهمش صح للكبار بس الكلام ده للكبار فقط يا حبيب خلي بالك الكلام ده للكبار فقط بس ايه تاني يعني معظم الكلمات كده ماشي طبعا احنا شايفين بقى ايه يعني انت متقدرش انت مش راجل انت, انت كل العبارات دي المراهق ما يحبش فالمفترض وانت عايز تعمل حوار ناجح وانت بتعمل حوار مع مع واحد عايز الحوار ينجح هتدعمه بالعبارات دي ولا تجنب العبارات دي لازم تجنب العبارات دي عشان حوارك ينجح لازم الكلمات دي تبعد خالص عن القاموس بتاعك وانت بتتكلم يعني حتى لا يفشل الحوار لابد إن ان ندعم الحوار بالالفاظ الطيبه احنا ضربنا امثله بالالفاظ اللي مش مرغوب فيها لكن احنا عايزين ندعم الحوار بالالفاظ كويسه ايه الالفاظ بقى اللي انت شايف انها كويسه ولازم تدعم حوارك الالفاظ اللي انت تحب تسمعها مم. اللي أنت بقى العكس بقى اللي انت تحب تسمعها فضل انت ناجح مم. لسه شويه ايوه مخك نظيف تقدر تعمل حاجات مهمه مم. انت مهذب تفضل نقول انت مبروك نجحت <تصفيق> ايه ده يقرا البخت ده ايوا انت كده بيت راجل ايوا مستقبلك ان شاء الله كبير ايوا انا بثق فيك انا حرض ثقتي ان شاء الله يعني في مجهوداتك وعملك ده افكارك كويسه مواهبك جيده موخخت نضيف ليك مستقبل أنت, انت كده هتقطع نفسك بقولك ان كده هتقطع نفسك ايوه أو اعتمدت على نفسك انا عايزك انت تعتمد على نفسك تبقى راجل تعتمد على نفسك ظبط نفسك في المستقبل أي <تصفيق> ايه تاني طيب ما كل دوت هو انت عايز تجيله همة همه ها حاجه تانيه ولا ايه نعم حاول ما تفيش تقاس هتنجح ان شاء الله خلي عندك عزم كده هو تسعى بالله عز وجل توكل على الله انت ممكن تنجح ممكن تعمل حاجات كتير ماشي إيه تاني ماشي عمال هاي دي كلها عبارات فضل ايوه انا راضي عنك روح توكل على الله ربنا يعينك قلبي معاك ان شاء الله كل العبارات دي عبارات مؤثرة جداً ولا مثلاً أنت رايح والأم تم جاء دعيالك دعوة ربنا وفأك مثلاً ولا والدك يقول لك ربنا إن شاء الله يعينك ويسدد خطاك يبقى كلمات لها إيه؟ لها أثر حتى المربي لما يجي يقولها بيبقى لها أثر كبير جداً في دعم الحوار بينك وبين اللي انتهى بتربيه أو حوار انتهى قول ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك حوار جميل ما شاء الله ربنا ينفع بيك تقول ما شاء الله لك هو تهينابي فضل. ماشا تكبر او انت كده عايزي نديه قوله مش مهندس يا دكتور يعني مثلا نشوف الاخ لسه لابس نظارة قوله ايوه دكتور تعالي وهو لسه يعني لسه لابس نظارة ايه, إيه تن ربنا يا فيك الدعاء له بالبركة والإتمام الخير والفضل والنعمة طبعا كل ده بيدعم الحوار ويخليه حوار بناء كذلك برضه متيني تقول نديب كونيتو. تقول له مثلا يا ابو اي حاجة بقى يا ابو ظر يا ابو هريرة يا ابو كذا او كذا فانت لما بتقوله الكونية بتاعته دي بتكبره بتدعمه بتخليه يشعر ان هو خرج من اطار الطفولة مش تقوله مثلا ايه يا بوبان بامبرز مش عارف ايه لا ابو جاهل ديبع كفار رفاش فانت تقوله ايه الكونية اللي تكبره اللي هي ترفع من شنه تمام فبول هنا ايه الالفاظ ديت اللي هي ينبغي انها تدفع وتؤثر وتعمل على بناء حوار ناجح بينك وبين المراهق أيضا بيقول حاول اكتشاف ردود فعل المراهق حول بعض الالفاظ في بعض الالفاظ اللي احنا بنقولها ومش عارفين هي يعني كويسه الوحش هي يعني بتاثر فيه سلبا ولا ايجابا فبنقوله لما تقول بعض الالفاظ وانت مش عارف راقب رد الفعل لو لقيته انسجم من الكلمات ديت يبقى الكلمات دي كويسه لو رأيته هو يعني زعل والدايق وكلمة مش عجبه يبقى خلاص الكلمة اللي مش عجبه كررها تاني؟ طبعا مش هتكرارها تاني لكن الكلمة اللي عجبه هتبدأ تكررها مرة أخرى احنا كده خدنا كم بند من البنود دول؟ بندين بندين يعني كفاية كده البنود ديت؟ ولا نكمل البنود دي بعدين إن شاء الله؟ ها البنود دي نكملها بعدين ولا نكتفي بقى من البندين دول كفاية عليكم كده؟ خلاص ان شاء الله ربنا ييسر حال كده وتوكل على الله ونحاول استكمال هذه البنود باذن الله في الاسابيع القادمه نكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك